حصرياً على موقع DJKIMO. com. ماسترو أحمد شيكو. <تصفيق> هاد كلبه ربي. سأل دعني هاي تمر فيه. مش هيفكر إنه يخونك وتحتاج تلاقيه. صعبة إيه وقت. بيه قبل ما تنباع وجودكم كانت وصاره لياه وجودي كان مكسد ليكو ولو نرجع ورشوه اياه معايا تاريخكم ومضيكو سقودي هبقى ليكو احسان لو اتكلبتا هزيكو مفيش اعداها تجمعناها هضيع وقت لعلكو حايم وبيتعاين هلفي يا كلام وانا غايم علشان فاحدوري باخد الاقدام بيتغز مني الخايم لكنت عشاني بتعشقني هو عصبت ماغي تعبني ايه ديق وامي تزبعني احبك لو تحبيني وامت يا زميلي من اجلا اهينك لو تغرقني وعمري في يوم ما اسلعك لا والله مهما عمال ما, ما بيتمارش في حال صاحبي عشان مصلحته لو شف مزايق لي بقير هبعدوا مااخد جام ابعدوا معاني هبعدوا جام ابعدوا معاني واجع الان انا هباعد واختي فيه ومش مستنه لناتكو وابقا بيه مكتفيه براقس من احوالاتكو محدش فيكو يحتاج منه وكده كده عمري محتاجكو انا مقسدش بسهوله لكن قسدني اساوتكو شفت ايه شفت بقيت انا فين؟ وانت وصلت الفيل كنت معاك الفقر راكبني ودایمان كنت حزین ما شاء الله دلوقتي من ساعت ما بعيدتي ادوني احلى ودوية و اتحلت مشكلتي وانت معاك و من قلبيه ولكن فقلك و صدمنيه ما شفتش حدي فك و جميه انت الشيء بتاعي بنز معاك او جاعي طول مأبايا خنا في ديك الباقي ملهوش داعي لسه الدنيا بخير على بعدنا بنغير دايما مشاركني في احزاني شاهلة عني كتير يا صاحبي انا تسند عليك امان عليك ما تخسرني بلع نفسي دايما فيك يا ام انت يا ام ما في حب غيرك وغود انا مالي صاحب غيرك وغود الناسي سریال على موقع دي جي كيمو